<تصفيق> شامط في القطع لنا حرق من بعد ميحسن ينضغ شامط في القطع لنا حرق يا با من تظر مني اسم أمرك يا فرج الله يا من من تظر مني اسم أمرك ابتراب البقيع جروح أتنتظرك ميداوي صدر مجروح كل صفرك ولا تشد بي ضلع مكسور وتضم ولا تشد بي ضلع مكسور وتضم ينتظرك لا تزره حلمك تزره الظل عين تضرك جف هل ما اللي شاف دمع عين يا غايب محسن احسن البضره هم ما ضايق الطفل حدا وهم مثله ما ضايق الطفل حدا على دربك يا غايب كل على دربك يا غايب كل جف المشبوح من أرض المدينة للطفوف تروح أهم تلقى رضيع بكاربلا مذبوح أهم تلقى رضيع بكاربلا أهم تلقى أهم تلقى وهم بالنار تلقى ميحترق مهدى على دربك نزلت يا نقلك الليلة على دربك يا غايبك يجي في المشبوح من أرض المدينة لي الطفوف تروح أهم تلقى رضيع بكار بلي مذبوح أهم تلقى رضيع بكار بلي مذبوح أوهم بالنار تلقى محترق مهدى أوهم بالنار لحنا خدر بتول اندس يوم الدر هنا صدرل ودي عنجر حن بسمر عقيل هنا خيل ونار مثل امها ما تنهاوي اثر بعده مثل امها ما تحاول اثر بعده صباح حميد هنا خدرل مجهولندس يوم الذر هنا خدرل مجهولندس يوم الذر انا صدرل وجد عم جار حل بسمات وبخدر الحقلهنا مثل امها ما تنهاول اثر بعدها مثل امها ما تنهاوي بعد مدين أسهام صار وياً بسمارل مدينة أسهام صار وياً بالطفو انطفت بيعش ريعين بعد نحر الرضيع نصاب شبد حسية بعد نحرر رضيع صاب شبد حشي عطشان على تراب الصبر بعد عطشان على تراب الصبر بعد بسمار مدينة سهام صار وين اب طفل طفت في عشري بعد نحر رضيع مصاب شبد حسين عطشان على تراب الصبر بعد احنا قبر وديع بي جرح مظلوم او بالقف قبر ربي رهبي صدر محشوم او را يا بكر بلال من ثضرتك لليوم او را يا بكر بلال من ثضرتك لليوم لان غبات يا ما تشوفوا وفما لان العباس يا ما تشوف ما هنا قبر وديع في جرح مظلم او بالصف قبر رب نحبي اصعد او راي بكر بلا منتظرتك اليوم le an ghabat ayam hatfuf ma arda le an ghabat ayam hatfuf a'mal kil ruhin muntaz احنا الشيب دم غيت البضعه احنا الشيب دم صباح امين ايام بابل امل اروح ام تنتظروا وقد قلب ام الارض باقي يقعد يشوف ام الطفوف ومصف او بعد هذا ضاع من الليل عنك وكذا الشغاط او من بعد الليل علي حي كل يوم طويل حطاب وبصدوري ضحايا يجول بسمار الشراس الاصحاب ينزف كل جارح من يوم طفا وشمغة المحراب وهذا قليل تضرك من بيت طيفا وشمغة يا جف في العيد اليوم اكنه جد وعدك البضعه اكنه شب سماه تبا اكل هايل هي عمن جبريل برض الغيب حارسها اكل هايل ما عالم ذاك اول طاغي اتسح للقدسي يا ظلم هاي اول يقدسها احيطها هي ضي وشلون تجف ويله ما يمسه اي عذاري بيدك امتونو امك يلمسها امنتظره على باب الثار منك لا شيء يايسها ان فرح غضب امك حي وبيد خليل فدك رجعه هيا كفي الغل يا يوم اجنا الشيف دامغت البضعه يا منرى ايتك جبريل بعض الغيب بحارسها كل هايل ما ظالم ذاك اول طاغي اساس قلد القدس يا يظلمها والحادي يقدسها حاية الطهيرة وشلون شف الظالم يمسها يا عثار السيمة في دك متون امنتظر على باب الثعر من ما كلات اياس انفرح قلب امك هاي وبيدك لي الفا ذكرجره اياك في الغد يا اجنا الشف دم عت البضع اجنا الشف دم عت البضع اجرح الصبر يسهر او الزمان الجروح تنزف كل عت وصبر كل جالب تلقاه وصبر من صبر حيدر من شاف دموع تسيل دم من سورة الكوثر من شاف قفل ويدي غشلون مجروح وجيف احمر منشاف لا اب بالبيت الشمس العصمه تتكور منشاف الصدر مجروح ينزف من كيس ليل يا يوم كناش يفدم عيت البضعه كناش يفدم عيت البضعه هيام ترى هيتك يا امتى اللي قيون هاي اوجاك وبحال الباقي كنت روح تشوف المحسين وام يا ابني العس كده يا روح اوه هو وامغى سيله دم بس دمع وجروح اطلقم الباقي بيه الارض طاف الارض طاف يا غايب روح اكل قايم ابوها حشيان هي طيف المذبح تشوفه هناك عبد الله ضام ودمه غير وضعه يا تشب الرغى اتنا الشيف دمعه البوغه بالله من الشيطان الرجيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء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 ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا وعن شعبنا وعن شيعة علي في كل مكان يا الله إلهي اشف صدر الحسين بظهور الحج يا الله من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم شاف مرضاهم الدينهم أم يسر مورهم أم يا الله إلهي لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله إلهي شاف مرضانا يا الله لا سيم المنظورين والمنظورات ألبسهم ثوب الصحة والغافية عاجلاً يا أرحم الراحمين إلهي أرزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعتهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبداً في الدنيا والآخرة إخواني وأعزائي اقضي حوائجهم شاف مرضاهم جميعا إن شاء الله تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والباذلين بأحسن قبولك يا الله اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا يا الله إلهي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا الله إلهي نقسم عليك بالزهراء وأبيها ومعليها وبنيها والسر المستودع فيها لا تردنا في هذه الليلة وفي خ... ختام هذا المجلس المبارك إلا بقضاء حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وشفاء مرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله وإلى أرواح موات المؤسسين أحفظ وأيد علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما آية الله السيد الخامنين أحفظه بحفظك يا الله آية الله العظمى السيد السستاني أحفظهم بحفظك جميعا يا الله وإلى أرواح مواتكم شيعة أمير المؤمنين أرواحكم قدمت الحسين لا سيما الحاج صاحب والحاج علي وإلى أرواح الشهداء والعلماء لا سيما إلى روح الإمام الخميني رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات